بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة في مكة الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله وشرائط ولو الحج سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحريه ووجود الجداد والراحلة وتخليط الطريق وإمكان المسير كان المسير وفي نصف كان السير <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال أبو شجاع رحمه الله تعالى وشرائط وجوب الحج سبعة الإسلام والبلوغ والعقد والفرزية وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان وبلغ من القول إلى قوله رحمه الله تعالى وتخلية الطريق وتخلية الطريق <تصفيق> ليس كذلك نعم لا نعم وتخليه الطريق ومعناه أن يكون آمناً في تلا... أن يكون آمناً على نفسه وماله وعرضه وهذا الشرط هل هو شرط صحة أم شرط وجوب لأن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحة يعني إذا لم توجد لا يصح الحج وشروط وجوب إذا لم توجد صح الحج ولكنها واجبة فشروط الصحة من من الشروط السبعة الإسلام و. والبلوغ والعقل, والعقل. والعقل. هذه شروط صحة إذا حج الكافر فحجه غير مقبول وإذا حج البالغ فحجه صحيح ولا وله أجر هو وليه لأن المرأة لما في الحج رفع الطبيعة لها وقالك يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن يجب عليه إذا بلغ واستطاع أن أن يحج. لا يسقط عنه حجة إسلام الإسلام والعقل لأن من شروط عبادة الحج وجود النية والنية لا تكون إلا من, من عقل من عق. فالمجنون لا يملكها والحرية وتنازع فيها. هل العبد إذا حج حجه صحيح العبد إذا أبقى وشرد من سيده وتجشم الصعاب وحج هل يصح حجه أم لا على خوله أظهرهما والله أعلم أن حجه صحيح معه مع الإثم حجه صحيح مع الإثم لأن العبد ملك لسيده فالدابة والدار ولذلك في الإسلام إلى عدقي الزقاب بل جعلهم من مصارف الزكاة الثمانية إنما الصدقات والفقرة إلى أن قال سبحانه وفي الزقاب <تصفيق> ووجود الراحلة هو والصواب أن هذا بالنسبة للراحلة ليس شرطا لأن المكي لا يلزم معه وجود راحل قد يحج راجلا على قدمه بل غير المكي قديما كان يحجون على على أرجل لانكنت في حد في سنة وجلست منها بجوار رجل من المغرب المغرب الأقصى من المفيد الأفلان لانا حديت في سنة ماشية من المغرب إلى السعودية يعني عد المغرب المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر الى السعودية راجع. قلت لك كما قلت ولذيك وهمت عن ليس قال سنة كاملة يعني ذهب ست شهور لحد ما وصل أخذ سنة ذهب وإيام ناشى الشهر يمشي قالوا كيف هو قال هذا أفضل من حج الآن بالطيران. قال إذا جاء الليل جلسنا عند ايه؟ نحاول نشوف اقرب مكان فيه نار و او نور و يعني انات اذا جاء الليل كانوا يضعون اللحم و ثم ايام التشريقين و كانوا يشزقونها اللحوم كانش فيه ثماجات كانوا يضعونها في الشمس و يشزقونها هنا حتى عند بعض الناس العرب يضعون يعني يحفظون اللحوم بعد الطريقة الآن فزيت تشفو الرئاس تشفوها كلها كانت حجة من أقيم وأجمع الحجة أول حجة حجة حجة في الزم ماشية ست شهور زيعة ست شهور جاء بعض الناس الأعلم من الحجة ويسعب شو يقوله والله لا أعرف كده مكتسين على ما يقولون بسانك السيارات بعض الناس ما لدي زجحان في, في, في محارفة أو زجحان في مزدرفة أو زجحان في وين الجماد والله إلي أكد تعرف كده مكتسين تمهناها بعض الناس مع الأسف بعض الناس مثلا فيها خل يعني حدود عرفة طبعا داخل عرفة يقول فيه زيحان حدود عرفة الحمد لله. لا يجلس فيه إلا جوهال الناس بصيب بعض الناس يقعد كده فيه مكتوب لك تذكر على شكل سهم تقريبا سفراء حدود عرفة حدوده كل حدود عرفة كل الجوانب لدي بعض الناس المصريين قاعدين بر الحدود طبعا لو غربت الشمس أو انتهى يوم عرفة ولم يدخل عرفة حجه بط لأننا يسلم قال الحج عرف فالركن الوحيد الذي يفوت بفوات الحج هو عرف باقي العقل كلها يمكن أن يمكن أن تقضى الطواف السعي كل الأعمال تمام فتقول له خدش يعمل الحج تفضل خش يجوه يقول له عم, يا عم صار في الواسع يعني صرف خمسين ألف خمسين ألف, وزين الف, وزين الف, وزين الف. في الواسح فعلا ابعد في الواسح فعلا كله ربه يجيبينه صنعوا خمسين أهل بشتيتهم في الواسحين يتحيل عليه يقول لا لا ادي البس أليس هؤلاء أول أن يعلموا الدين والمناهج تزنجر بتعليم الناس الدين والحج اتصال يعني يقول واحد أفضل لأخته أو والدته اللي ما تبيش فينا في يوم واحد بس وتروك تعليم يوم يكفيه من كبثة حجت واحد قال له مصر يعني كان كمعون في الحملة قال له حم بريسه واحدة بس ثلاثة واحد. مش لازم اثنين يومين تسمع طوام في الحجة دي مسائل يعني بعض الناس ابن وكينين الله كان يسألوا بعض الناس من مسألة يقول إن الله أعلم الله أعلم من بعد يقول له منذ عشر سنوات حجيت وكده بحيث ان السائل ايه؟ مهم في عبادته بعد عشر سنين وجاي تسأل وعد جل غلط من عشر سنين جاي تسأل بعد عشر سنين طول لو موت قبل ما تسأل هو <تصفيق> عنده بترك الإجابة عليه قال وتخليت الطريق <تصفيق> ولذلك وجود الراحلة لا يتجز و والبعض علماء كان في التفسير أول خال الله عز وجل فاستروه من استطاع إليه سبيلا قال ما استطاع أزداد و... والرحل والرحل ليت بالصحيح واردك ذلك الحديث لا يصح لأن المكي يمكن أن يحج بدون راحلة وكذلك القريب من مكة يمكن أن يوانتوا استمعتوا برد جاءة من المغرب قافلا راجلا على قدميه ذهابا وقفولا إلى بلد ولكن الأزداد لابد أن يكون معه زاد يكفيه ويكفي من يجب عليه نفقته كالزوجة والولد والاب والأم إن كانت بغير السر السن وليس عندهما من ينفق عليهم. قال وإن كان السير يعني أن يبقى من الزمان عند وجود الستاعة. ما يمكن السير فيه الى الحج يعني يكون عنده وقت يكفيه للذهاب الى الى الحج يعني مثلا هو سيسافر ويوم عرفا ينطلق من مصر ويقوم ثلاث ايام في الطريق مثلا وينطلق يوم عرف الفجر هل هذا يصلح؟ لا يصلح لانه لا يمكن ان يصل. بهذه الاسيبة ولذلك في الاستطاعة بسألة مهمة جدا وهي أن الاستطاعة على قسمين استطاعة مالية وهذه لا يصح معها الإنابة في الحج يعني واحد لا يستطيع أن يحج من أجل أنه فقير هل له أن ينيب غيره في حياته ليحج عنه أنه شغالك سيقول يحج عني بعدما يتحج عن نفسك لا ولكن إذا كان لا يستطيع أن يسافر بأي وسيلة من وسائل الثلاث أو بحر أو جو إن يجلس لإبنه أن يحج عنه ولو كان في حياته قبل الغد يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل. على الرحلة قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيتي قال: نعم قال فذين الله أولى منه. ذلك لا يستطيع أن يحج بأي وسيلة لكبر سن أو مرض أو ضعف فإنه يجوز أن يحج عنه ولو كان في أن يحج عنه ولو كان في حياته نعم وأركان الحج خمسة الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت بالبيه والسعف النصف والمره نعم قال رحمه الله تعالى وأركان الحج خمسة الإحرام والإحرام ليس معناه لبس نبس ملابس الإحرام وإنما الإحرام معناه نية الدخول في النسك الحج أو العمراء كما ذكر النووي رحمه الله وغيره وهذا ركم إذا أدى الإنسان كل المناسك دون أن ينتوي هل يصح حجه؟ لا ولذلك السائق اللي بيلف معاك في كل المناسك ولم ينتوي الحج هل ينعقد له حج لا لا ينعقد له حج وهذا كما أستثن أن العبادات لا بد فيها من نية لا بد فيها من النية لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا الإحرام له ثلاثة الإحرام على ثلاثة أقسام بسم الله التمتع والإفراد التمتع والقران والإفراد والتمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكانه ويلحب ان الشارح في كيفية فقال من مكة يحرم من مكة وهذا ليس بالأسف يعني العمرة لابد ان تنويها وانت في الحل والحرم الحل اما الحج يمكن ان تهل به من من داخل الحرم في مكلمة لأنه في النسك لا بد أن تجمع بين الحل و... والحرم، ففي العمرة لا يمكن ذلك إلا إذا تويت قبل قبل الحرم، أما في الحج أن تستخرج أصلاً خارج الحرم في عرفة في مزدلفة في منا ستجمع ستجمع بين الح الحلي و... والحرم ولا مجزة في النسك من الجمع بين الفل والحرم هذا سيقع في الحج ذلك لا يالسا يعني إنسان أدى عمرته وانتهى منها هو في مكة في الحرم في مجلد الكعبة ألا هو أن ينتوي من مكان نعم بل هذا هو الذي فعله النبي عليه السلام فجاء في اليوم الغاب عليه الصلاة والسلام وجلس إلى الثامن هو يوم التروية ثم قال اللهم لبيك حجا وهذا النسك الأول أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحد النسك الثاني وهو القرآن وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا دون أن يتحلل بينهما وهل له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها في أشهره نعم وأشهر الحج هي شوال وجل قاعدة ووذي الحج أو العشر الأوائل من الحج والنسك الثالث وهو الإصراض هو أن بحجة فقط في سفرة واحدة وتماثى العلماء في أي الأمساك أفضل فقال بعض أهل العلم أن القران أفضل وهل للقارن أن يجعله تمسحا يمكن ذلك نعم بشرط أن يكون قد ساق الهدي من بلده ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي على قرامه لأنه كان قد ساقاً أدي من المذين وأمر الصحابة أن يتحدد وبقي هو وعلي رضي الله تعالى عنه قارنان ليه علي بالذات ونظر إلى الابتثار العظيم أين هذا الآن الآن نزل فصر وجوه من التلي علي كان في اليمن جاءت بذباع المدينة فجاء عند اليمن وميقات أهل اليمن هو يلمل وتسمى الآن السعدي فقال لا يتريب هو في اليمن الرسول في المدينة لا يتريب ففيش طبعا ايه فيش صلاة فنيارت النبي عليه الصلاة كيف أحرم فقال أحدلكم بما أحل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد آتى بالهدى فصار هو نسق قارنان وأمر المريض الاختلاب من لم يسق الحدي أن وقال لولا أني سق الحدي لأحللت وجعلتها عبارة ولذلك الثلاثة أمثال لكل نسق علماء يقولون أنه الأفضل فأبو بكر وعمر وعثمان يقول أن أفضل الأمساك هو تخيلوا هو الإفراغ وهذه المسألة برا فيها ابن عباس فقال أيها الناس يوشك أن توشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر لما كان أبوك يقول عمر بل وعثمان كما رشخ أن الإفراد بالحج أفضل من القران والتمج فمسك ولكن من قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلته عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استبرته لا أحللت وجعلتها عمرة. فكنت أفضل. ربي السبكر أم الولكن. أليوشكوف. سبحان الله. يوشه أن تنذل عليكم حجارة من السماء إذا ضهيتم قول الرسول بقول من أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر المرض يخشى أن تدمروا بحجارة من الثماء ومن الله سيدمر الصحابة صحاب الله الله مستعى شيخ انتهى نعم انتهى كنت مردتش على الأخ مردتش على الأخ لا ردت علي انتهى الوقت طب نعملات يرى المستحولة طبعا الإفراد أن يأتي الإفراد الخلفاء السلافة على الأفضل وذهب بعض العلماء كابن سيدية وابن القيم ألفاني إلى أن التمت عواجب والجمهور على أن التمتع سنة وهو أفضل الأنفاك قيل عن قبل الجمهور كيف هو الأفضل والرسول حج ماذا قارن والله عز وجل يختار به الأفضل قيل الرسول نفسه قال لولا أن سقت الهدية لأحللت وجعلتها ثم رأي فيبقى أن التمتع هو الأفضل وعيشة لما تأسفت أنها أتت بحجة فقط قال النبي الصلاة قال النبي عليه صف الصلاة نعم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من من التلعين وهل لدت من التلعين ذات ولا من أي مكان من أدل الحن؟ من أي مكان مكثت التلعين تروح الجذغانة تروح تريبية تروح أي مكان لكن الناسوط طلعه هنا كان اقرب الكل بالنسبة له في هذا التوقيت لكن هل بالذات هذا هو بعض الناس تجيب شمرت له كل شوية لا يحجي بهمه المصدم بذاته ويتعارف مع السواد على 5 ريال ممكن يضرب بالفوكس هو راجع هو راجع لا يحتاج لا يحتاج لا يجيبهم بهم راود لا يحجي, يحجي. يحجي بهمه بهم. بهم. والناس زحمة والناس في الحرام بيعتمرون هو يدخل يزحم الناس يدفع الناس ويتعارك عشان كذب البيان وكم بيان ولو جلس في الحرم لكان أفضل لأن عمره غالي سميلا عمره الحارم يعني لا تصح الا لمن قام به حال حارس عايش عند من هذا القول مثلي هو الصواب وعنده بعضه ما يجوز وش يبغى بعضه أكثر من عمره لكن لو عايز سبحانه مول ولو لقى وقت فاضي مفيش يصلي فطر افطر شيخكم وفق الله يعتني بحضراتكم